كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم, أجوركم يوم القيامة فمن زحزح الجنة فقد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الهروب وما الحياة الدنيا